إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في دنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن ي تبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والفحشاء وَرَحْمَةُ رَبِّكَ مَا حَانَتْ نِعْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ من أَحَدٌ أَبَدًا ما زكى منكم من أحد أغدا ولكن الله يزكي من يشاء و الله هم وَلَا نا ليم ودايا اتاني انو الفضل منكم للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور إن الذين يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعنوا فِي الدنيا والآخرة وعلى جماد الناظم يوم تنشاد على أرسلته أم يوم ما تشاءه الله يهبه، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ ذَهَبُهُمْ الخبيثات للخبيثين خبيثين الخبيث بكم خير لكم لا و الله افو يا عدم من تبدون وما انت ثم قل للمؤمنين من با حخوابی، إلا ما ظهر منها صاريهم <تصفيق> ويحفظوا فروجهم نض با خبير إِلَّا مَا فَحَرَ مِنَّا وَالَّذِي يُضْرِبُ دِنَبَ خُمُرٍ نَّعْلَى جُيُوبِنَا إن أو إخ وی سیب دریل وأنكعوا well, الأيام Thank I Thank you. you. Man, fell Yes, see ما تن دور نوری چمشگاتی يهدي الله لنوره ما يشاء ويا جَنَّنُ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصر من يشاء بغير حساب رجال لا تلهيهم Oh <laughs> with